بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل أفضل صلواتك عددا وأما بركاتك سرمدا وأزكى تقياتك فضلا ومددا على أشرف الحقاب ومادن الدقائق الإيمانية وطول التجليات الإنسانية ومهبط الأسران الرحمنية وواسطة عقد النبيين ومقدمة جيش المرسلين أفضل الخلائق أجمعين حامل لواء العز الأعلى ومالك أزمة الشرف الأسنى شاهد أسرار الأزل ومشاهد الأنوار السابق الأول وترجمان لسان القدم حكم ومضهر سر الجود جزئي والكلي وإساني عين الموجود العلوي والسفلي وروح جسد الكونين وعين حياة الدارين المتقلق بأعوام. العبودية المتحقق بأسرار العبودية صاحب المقامات الإصطفائية والكرامات الارتضائية سيد الشرف وجمع الأوصاف الخليل الأعظم و حبيب الأكرم المقصوص بأعلى المراتب والمقامات والمؤيد بأوضح الباطين ودناذت المصور بر. الفاتح لكل شاهد ومشهود وحضرة المشاهد والشهود نور كل شيء وداو وسر كل سر وسناو الذي لقد منه الأسرار فلقد منه الأنوار السر الباطل والنور الضاهر السيد الكامل الفاتح الخاتم الأول الآخر الباطن الضاهر العاقب الحاشر النهي الأمر النصي. الصابر الشاكر القانت الذاكر الماقع الماجد الوزيد الحامد المؤمن العابد المتوكل الزاهد القائم القاعد الراكع الساجد النابع الشهيد الولي الحميد للحجة المطاع المختار الفاضع الفاشع البر المستوصر الحق المبين طه ياسين المزمن المدتفر سيد المرسلين وإمام المتقين وخاترين والحكم العدل اللطيف الخبيل الحكيم العليم العزيز الرؤوف الرحيم الغفور الشكور العلي الكريم نورك القديم وصراطك المستقيم محمد العبدك ورسولك وصفيك وخلي وليك ونبيك وأمينك دليل ونجيك ونخبتك وذخيرتك وخيرتك وإمام الخير وقائد الخير ورسول الروح المقرب العبد المسعود الحبيب الشفيع الحسيب الرفيع المليح البديع الواعظ البشير النظير العقوف الحليم الجواد الكريم الطيب المبارك المكين الصادق المصرح قل أمين الداعي إليك بإبنك السراء با وختمت بالرساله والدنانه والبشاره والنذاره والنبوته ونصرته بالرعب والضلته بالصم وردت له الشمس وشق وشقته له القمر وانطقت له والذئب والجذع والذراء والجمل والجبل والمذر والشجر والحجر وأن بعدت من أصابعه الماء الزلال لوات العلا إلى سدرة المنتهى إلى قابق وسيل أو أدنى وأريته الآيات الكبرى وأنتهوا الرايات القصوى وأكرمتهم بالمخاطبة والمرى والمشافهة والمشاهدة والمعاينة بالبصر وخصصته بالوسيلة العظمى والشفاعة الكبرى يوم الفزع الأكبر في المحشر وجمعت له جواب وغفرتنه ما تقدم منها ذنبه وما تأخر الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجل الظلمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم بعثه مقاما محبودا يربطه في الأولون والآخرون اللهم عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار ديني وإبقائه ورياتي وفي الاخره بشفاعتي في امتي واجزل ال الشود. اللهم تقبل شفاته القبرى وارفع درجته العليا وأعطي سؤله في الآفرة والأولى كما تيت إبراهيم وموسى اللهم اجعله من أكرم عبادك عليك شرفه وكرامته ومن أرفعهم عيادك درجتهم وأعظمهم خطرات وأمكنهم عيادك شفاء الله رضي من برهانه وأفلك حجته وأبنه مأله في أهل بيتي. اللهم أتبعه من ذريته وأمته ما تقر به عين وأجزه عنا ما جزيت به نبيا عن أمته وأجزي الأنبياء كلهم خيرا اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عدد ما شهدت الأبصار وسمعت الأذان وصلي وسلم عليه. ذا من صلى عليه وصلى وسلم عليه من لم يصلي تحب وترضى صلی عليه وصل وسلم عليه كما ينبغي أن يصلى عليك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله عدد نعماء الله تعالى وأفضاله اللهم صل وسلم عليه وعلى خظة الصاري ومذني أنواي كنوز الحق إنط وودات خداء إط وج مائ فيد وسلم م نق رض صر مدا عدد خلقك وزنة عرش ورض نفسك ومد ذك لمعتك كل ما ذكرك ذكروا وكل ما ساعد ذكرك غافل صلات تكون لك رض والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود واللواء الامین صلوات الله عليهم اجمعین اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ما وما سعيد منهم وما شقي صلاة تستغرق العدد وتُحيط بالرحمن صلاة لا غاية لها ودمت. صليت عليه صلاة معروضة عليه مقذورة لديه محبوبة إليه صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا موتانا دون علم صلاة ترضيك وترضيك وترضى بها أن صلاة تملأ الأرض والسماء صلاة تستجيب بها دعاءنا وتزكي بها نفوسنا وتحيي بها قلوبنا وتحل بها العقد تفرج بي القرب ويجزي بها لطفك في أمري وأمور المسلمين وبارك لنا على الدوام وعافنا وامدنا وامددنا واجعلنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا وتوّفنا على الكتاب والسنة وجمعنا معه في الجنة من غير عذاب يسبق بنا. بخير وعافية بلا لحنة أجمعين سبحان ربك رب العزة عنا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله